وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يمصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك أختاه قال الله جل وعلا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وَرَفَعَ بَضَكُمْ فَوقَبَعَضٍِ دَرَجَاتِ لَبَلُ وََكُمْ لِيَبَلُ وََكُمْ فِي مَ آتَكُمْ إِ رََّّكَ سرَرلَقَاب وَإِنهُ لَغَفُور رحيم لو بصيت حواليك ونظرت إلى أحوال الصالحات والأخوات الملتزمات بحق وشفت دي بتطلب العلم ودي بفضل الله ختمة القرآن وأخرى ما شاء الله نشيطة في مجال الدعوة وهذه صوام قوامة أسألك بالله في هؤلاء من أنت؟ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ففي أي الدرجات أنت ليبلوكم فيما آتاكم نجحت في اختبار شكر النعم انت بتعرفي تشكري نعمة ربنا عليك بتستشعري نعم ربنا اللي استفاك بيها حس بنعمة الإسلام وبنعمة الالتزام وبنعمة الصحة وبنعم اللي ربنا اصطفاكي بيها الكثير لو كنت بجد حس بالنعمة أكيد هتتقدني أكيد لن ترضي بالدنية مش ممكن تتأخري ربنا يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين في ناس طلب الأرب في ناس طلب التقدم في ناس عيشة عشان تصل إلى الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي ناس عيشة تقول أي حاجة والسلام في ناس ترضى بالتأخر وناس لا ترضى إلا أن تكون في الصفوف الأولى فهل أنت تسارعين في الخيرات أم أنت بطيئة في طاعة الله وإن منكم لمن ليبطئن لو كنت بجد حس بالنعم عليك وحس بالاستفاء أكيد حتستحي من ربنا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين اعرفي إن ربنا سبحانه وتعالى سريع العقاب لكل وحدة أو لكل إنسان يولي الأدبار ينتكس بعدما ذاق وعرف لكل واحد يترك سبيله ويرتد على عقبه خاسرا وفي ذات الوقت أبشره وإنه لغفور الرحيم لمن يرجو لقاءه ويسعى في رضاه بالله عليك من أنت بعد الأيام دي بعد الشهور دي بعد السنوات دي اللي قضتيها في الالتزام عملت ايه حققت ايه يطر بتزيدي ولا بتنقصي قال أهل العلم أعظم العقوبة أن يسلب المرء النعمة بعد العطاء ولو لم يكن من العقوبة إلا منع المزيد من السير بعد ما كنت بتتقربي ربنا بعد ما ذقت حلاوة الصيام والقيام وتلوة القرآن والقرب من الرحيم الرحمن بعد ما دقت الترقي كيف ترضين بالدانية كيف ترضين بالنقصان كيف ترضين بالخسران ده أنت كنت قربت منه ده كانت المسافة بينك وبين سيدك ومولاك وحبيبك كانت قربت قوي كنت بتخذ الخطوة كان هو سبحانه وتعالى يتقرب إليك بضعفها إزاي طقفي إزاي تفتري إزاي ما يكونش جواك الهمة وتبذلي قصار جهدك علشان تحفظي على مسافات القرب من ربك يقولون ولو لم يكن من العقوبة إلا منع المزيد من السير أو الترقي لكان كافية كفاية أنت تبقى محرومة منه محروبة من الأرب منه لأنه لو لم يكن المرء في زيادة فهو في نقصان ومن كان يومه شرا من أمسك فهو في الخسران أسألك كنت بتحفظ القرآن وطركتي أو حفظتي ونسيتي أو مشيتي خطوتين وبعد كده توقفتي ورجعت كنت بتقوم الليل ودلوقتي بتنامي وبيضيع منك وردك كنت بتبحثي عن أنك تفهمي عن ربنا وتطلب العلم ودلوقتي فطرتي كنت بتحولي تعملي أي حاجة لدين ربنا كنت بتشتغلي خدامة لدين ربك ودلوقتي تكاسلتي أسألك بالله هل عرفت عيبك؟ هل وقفت على ذائك؟ هل تعرفين السبب من كل ذلك؟ عيبك إيه؟ مشكلتك إيه؟ إيه اللي قطع بينك وبين ربك إيه اللي مخليك بتأتي عليك لحظات الفطور والانتكاس والتكاسل والعجز ليه عايز أقف معاك النهاردة وقفة تشخيص وقفة محاسبة ومعاتبة لعل الله يبصرنا بعيوبنا وكما قالوا لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا يطر عيبك ايه يطر عيبك دنيا في قلبك لغاية دلوقتي مش عارفة تطلعيها انا عايزك تسمعي الايات دي الايات نزلت بعد غزوة احد احد لكن يكاد يكون المشهد النفسي واحد دلوقتي بعد ما بتمر علينا مواسم الطاعة وبعد شوية تحس ان انت تغيرتي وتحولتي وسلبتي الخيرات اسمعي الايات دي واستشعري المعنى النفسي اللي ربنا بيخاطب بيه قلوب الصحابة وبالتالي قلوبنا في كل زمان يقول الرحمن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 والله ذو فضل على المؤمنين والله ربنا صدقنا الوعات لو كنت سرت واستقمت لهديتي وكفيت وتنحى عنك الشيطان لو كنت استقمت على الضرب لو كنت على نفس الحال اللي انت ارتقيت إليه لربما صافحتك الملائكة في الطرقات وعد ربنا لا يخلف لكن إلا حصل فشلت وتنازعتم وبص الآية دي وحطتها قدام عينيك وكل ما تلاقي من نفسك فطور أو تحس من نفسك عجز أو كسل اهتفي بيها في قرارة نفسك وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فكرة الليالي اللي كنت بتقومي فيها الليل وكنت تبكين من خشية الله فكرة دعاء اللي انت كنت بتلهج بيه واللي كنت بتستشعري من جواك انه طالع من قرارة قلبك من صميم قلبك من سؤيدائك وانت بتناجي ربك وتطلبي منه إنه يعفو عنك ويغفر لك ويتوب عليك وربنا أراك ما تحبين لكن هي المشؤومة المعصية وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ليه؟ لأن كان في جواك آفة خطيرة أوي اسمها الركون إلى الدنيا ابن عباس كان بيقول في الآية دي والله ما كنت أظنه أن أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى بمثل ذلك حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة تصوري ناس طلعة جاهد في سبيل الله تطلب الشهادة وبعد كده ربنا يقول لهم أصلنتم كان في قلوبك دنيا وما لحنا أحوالنا عاملة زي عيبك دنيا جواكي مش عارفة تتخلصي منها فعشان كده أطع بينك وبين ربنا فيدوبك في مواسم الطاعات والرحمات تشتغلي وبعد ما ينفض الموسم ترجعين إلى محبوباتك مألوفاتك عاداتك نفس نظام الحياة نفس التطلعات الدنيوية نفس الافكار نفس التصورات ايه في ايه بعد ما ذوقتي حلاوة الطاعة والقرب من ربك الرحيم الرحمن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لكن البشارة إن ربنا سبحانه وتعالى عفو حليم يطلع على ما في قلوبنا ولكن يحلم ربنا يقول والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما يعلم ما في قلبك يعرف ومطلع على اللي جواك يطلع على اللي لا يحبها ويبغضها وتستوجب غضبه عشان كده قال حليم بس هو حليم ما بيعجلش العقوبه الا تستحين وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان اللي فروا وهربوا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم ادبارك وابتعادك وعدم تركيزك يستوجب غضبه ووقعت ليه عشان الشيطان استخفك رح موقعك لما اتطلع وعرف انت جواك العيب ده فاستزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا لكن برضو البشارة ان ربك حليم وان ربك عفو وان الفرصة قدامك بس اللي فازت هذا العام بل هي الفائزة على الدوام اللي حتحط اديها على عبها وتعرف ازاي تتخلص منه ايه هي عيوبك هي دي الوقفات اللي احنا حنقفها في هذه المحاضرة علشان نشخص الداء ونعرف كيف نتداوى من هذه الادواء عايزين نحاسب انفسنا ونعاتبها حتى نبصر عيوبنا عشان كده عايزك تمسكي معايا دلوقتي وراء ألم وتكتب معي هذه التساؤلات وتقفي مع نفسك هذه الوقفة للمحاسبة أولا هل لك في عملك نية يقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت هل بالله عليك تجدين في سائر أعمالك أنك تحتسبين الأجر لما كنا في زمان إيمانا واحتسابا طلعت من رمضان السنة دي وانت متعلمة درس الاحتساب درس أن يكون لك في كل عمل كنية قولي لي طب لو أنا ما عنديش المعنى ده إزاي تداوى منه لازم يبقى لك هدف كبير الهدف الكبير ده تلحي بيه على نفسك دايما تقول لنفسك أنا عايشة ليه عشان أتقرب منه وعشان أرضيه بتحبيه أكيد بتحبيه وتتمني القرب منه وتتمني أنه يرضى عنك عايشة ليه عشان أتقرب منه وأرضيه بتتجوزي ليه بتصلي ليه بتستذكري العلم ده ليه بتحضري درسي ليه بتمسكي مصحف ليه بتربي أولادك ليه بتعملي أهلك معاملة طيبة ليه عشان القرب والرضا لما يبقى المعنى ده قدام عينيكي وتلحي بيه على نفسك سترزقين هذه النية لما بقى ينضف إليها إنك تتعلمي فضائل الأعمال وتعرفي ازاي تحتسب الاجر في كل عمل انت بتعمليه يبقى يزيد رصيدك عند ربك لكن خطوة اولى تخلصي من هذا الداء الخطير انك ملكيش نية في عملك انك عايشة كده والسلام انك بتعملي الاعمال كده اتفاقا يلا نحضر درس ماشي يلا نصلي قيام اللي لدي تذكر اختها ماشي بكرا نصم يا جماعة الله المستعان انت عايشة كده وخلاص لازم يبقى لك ينية في عملك السؤال الثاني هل في قلبك تعلق بغير الله مم. قولي قلبك ما يلي مين قلبك متعلق بإيه غير ربنا سبحانه وتعالى متعلق بحظوظ النفس المتزوجة متعلقة بزوجها والمهم رضا سواء كان فيه رضا ربنا أو لا واللي بتربي أولاد قلبها متعلق بالأولاد ومش بتربيهم علشان تخرج منهم ثمرة طيبة تكون هي الولد الصالح الذي يدعو لها والبنت الصالحة التي تدعو لها هي بتربيهم عشان نفسها علشان تفتخر بيهم علشان يبقوا ليها سند هي مش بتربيهم لربنا هي متعلقة بهم تعلق مذموم انت متعلقة لسه ببعض الخواطر اللي انت كنت عيشاها قبل الالتزام لسه عيشة نفس المناخ ونفس البيئة ونفس التصورات برضو لسه موجودة وامكلبشة في قلبك وما تقدريش ما تعيشش كده ما ينفعش ما تشتريش من المول ده وما ينفعش ما تركبيشي العربية دي وما ينفعش ما تعيشيش إلا البيت ده لسه قلبك متعلق بالحاجات دي لو كان في قلبك التعلقات الفاسدة دي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره اسمعي الآيات آية سلط التوبة دي قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآية إلا قلبك متعلق بيه وقاطع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عندك الداء ده لسه قلبك بيركن على غيره لسه قلبك متعلق بغيره اقسم بالله غير حانث ان اعظم مفسد لقلوب العباد تعلقها بغير الله يقول ابن القيم ومن احب احدا سوى الله عذب به ولا بد ومن توكل على احد سوى الله وكل اليه ومن خاف احدًا سوى الله اخافه الله من كل شيء يبقى خف من كل حاجه السؤال هل قلبك يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى قولي لي برده هحلها ازاي محتاجه صله محتاجه وقفه مناجا وتبتل القلب فيها يتعرف على مين هو ربنا يعرف أسماءه وصفاته ويتعبده بها. يحس بكرمه وإجلاله ويحس بفضله ومنته ويحس بإحسانه ويستحي منه فتلاقي في نفسك عيب قلبك يركن على أحد سوى الله أصل سوى الله الأصل في النقصان الأصل في بني الإنسان العيب والنقصان والأصل أن الكمال وحده للرحيم الرحمن لما تفهم الدرس ده قوي قلبك يتعلق بربنا لما تشوفي قد إيه بيصبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة وانت بتقابل الإحسان ده بالإعراض أحيانا والتعلق بغيره ساعتها تاخد الدرس وتفهمي أنه ما ينفعش قلبك يتعلق بغيره لما تتقلمي وتعذبي لما يركن القلب ده على أي أحد سواه عرفت الآفة دي عرفت تتخلصي منها إزاي شخص دائك استكشف عيوبك حط إيدك على جراحاتك كفاية بعد وكفاية شرود عن ربك السؤال الثالث هل أنت متبعة لهواكي أم متبعة لهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يعني السنة هي بجد الفيصل عندك الميزان المعتبر عندك ولا حتى السنة دي بتبقى بالهواء اللي يوافق هواكي تعمليه اللي يجي على مزاجك يكون حتى ولو في العبادات والله عايزة تطلب العلم دلوقتي وتحضر لها درس للشيخ ده ولا المعلمة دي وتعيش الدور وتقولي يا جماعة أنا بحضر عندي كذا وخلصنا كتاب كذا وعصوينا كذا عيش الهواكي ولو تقالك يا أختا أول العلم حفظ القرآن اجتهدي في حفظ القرآن فتقولي أصل الأخوات كلهم ماشيين بالطريقة دي وأنا هفوت كده الفرض العين اللي علي وتعيش الدور متبع لهواكي هواكي اللي بيحركك هواكي اللي بيمشيكي جي في دماغك دلوقتي انك تبتدي تتعبدي ربنا سبحانه وتعالى بطول الذكر وتعملي كذا وكذا ماشي ملكيش مزاج ما مايلزمناش متبع لهواكي انما ان انت يتحطيلك برنامج وشوف انت عملت الجداول دي في حياتك قد ايه وحطي جدول والاسبوع ده حاعمل والشهر ده حاعمل والسنة دي حختم القرآن السنة دي حخلص مش عارف ايه في العلم السنة دي حبقى سوي واعمل وحبقى كلام مش ده اللي بيحصل؟ ده علامة ايه؟ علامة اتباعك لهواكي طب ازاي اتخلص من الامر ده انه يبقى الشرع فقرابتك لما اجي اقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم يطالبك بالانكسار لزوجك مثلا التي اذا ظلمات وقع عليها الظلم قالت هذه يدي اضعوها في يدك لا ارى غندر حتى طرده تقولي لا لا لا صعب قوي كلام اللي انت بتقوله ده يا شيخ على عيني وراسي بس عشان يتطبق في الواقع ما هو برضا قولهم الكلمتين دول زي ما قلنا في درس انكسري لله نفس الامر لما قلك انه ما يجسش شرعا ان انت زي ما تكلمنا في درس الحياة انه تلبسي بعض الملابس زي الاخوات اللي بتنبس بعض البنطلونات وبعض الحاجات اللي ما ينفعش تلبسها قدام اختها لان مفروض انها لا تجسم هذه الاماكن وغير ذلك لما يتقالك كده تقولي ايه ده, ده ده متشدد جدا ده بيتكلم وبيقول مش عارفه ايه طب ما في ناس كتير بتقول مش كذا هي كده ليه عشان هواكي في حته ثانيه في اللي انت الفتيه فيها ايه يعني لما اعمل كذا وفيها ايه في ناس كتير بتتساهل عايزه اللي يجي على مزاجها وممكن يكون هواكي في التشدد هو كده ضربت في دماغك ان هو لازم تعملوا كذا وما ينفعش كذا وما يسويش كذا يا بنتي هواكي هو المشيكي فهل أنت متبع لهواكي أم لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدي النبي محمد هو الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله السنة تبقى هي كما أقول الميزان المعتبر عندك عرفت النداه قول النبي هذا فعله لبيك سمعنا وأطعنا هو ده فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يكون العمل صالحا حتى تتحقق فيه شروط القبول من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم شوفي السؤال ده وقفي مع نفسك فيه وخلي السنة هي اللي تبقى الميزان المعتبر عندك عملي برضو عشان أتخلص من الهواء أخلف هوايا طيب أنا عندي قولين في المسألة أخذ بالأحوط أحيانا علشان خاطر ألجم نفسي أنا عادي يعني كلي ما شئتي والبسي ما شئتي وما فيش مشكلة أجي وارحمي خلف هوايا نفسي موت إن أنا أكل النهاردة الأكلة دي أو أنا معدت على الفاترينا دي وشفت فيها لبس ممتاز وأنا بحب جدا الستايل ده لا مش حاج بي. ليه بالجهد نفسك لأنك لازم تقول لنفسك فحاجات كتير مباحة لا علشان تعرفت الجيمي نفسك إنما بتقول لنفسك آمين آمين آمين عمرك ما سترزقي معنى العبودية الحق لله أما الذين يجاهدون أنفسهم في الله فهؤلاء الذين قال الله فيهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صبولنا وإن الله لمع المحسنين هم دول أهل الهداية هم دول اللي حيعرفوا الطريق هم دول اللي حيقدروا يلتزموا صح ومش كل شوية يقولوا يمن فوق ويمن تح ومذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كفاية ضياع وكفاية ذبذب وكفاية تشدد وكفاية تردد خذ الخطوة ربك صح وحقق المعنى صح وخلف هواكه لترزقي العبودية لله السؤال الرابع هل الله في قلبك هو الكبير المتعال بمعنى انت بتعظمي امر ربنا يعني الاوامر بتنزل على قلبك تجد الانقياد والاستسلام والاذعان والقبول الفوري ولا لو برضو الامر ده تقيل عليك في حاجات كتيرة ممكن تعظم عندك على تعظيم الأمر والناهي فأسألك هو كبير في قلبك هو أكبر شيء في قلبك هو أعلى شيء عندك ولا في حاجات كتيرة جواك وأعلىها نفسك عندك أكبر منه ربنا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب مش عايزة تبقي عند ربنا بالمنزل العظيم دي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية مش عايزة تنجي مش عايزة تخلصي مش عايزة تبقي عنده أكرم عباده إن أكرمكم عند الله أتقاكم عشان توصلي للكلام ده لازم يبقى فيه تعظيم لأوامر ربنا فيه تعظيم لنواهي ربنا المعنى ده لازم يتغرس جواكي أنا عايزك عملي المهاردة ومن أول صالة هتصليها وانت بتركعي وبتقولي سبحان ربي العظيم وليها بقلبك أكيد مش بلسانك قولي بقلبك كده يا رب يا رب ازرع في قلبي اسمك العظيم خلي قلبي يهتف بتكبيرك وتمجيدك وبالإجلالك يا رب تبقى في قلبي الكبير المتعالي حسيها جواك ذلي وانكسري وتضاعفي إليه حتى تسلمي من هذه الآفة الخطيرة عدم تعظيم أمر الله ونهيه أسألك السؤال الخامس هل ترضين عن الله؟ أنت راضي عن ربنا؟ أه طبعا ما بلاش الكلام السريع ده ممكن يكون في القلب ذرة التسخط المش باينة مش فاكرة الموقف الفلاني اللي كان نفسك يكون وما حصلش مش برضو ممكن يكون بعد مواسم طاعة قلت خلاص يا رب انا عهدتك وخلاص طبت بين ايديك ليه يحصل كده والواحد يتشألب ويتقلب بعد ما كان ده لزة الطاعة ليه ما تبقاش السنة كلها رمضان ليه ما يبقاش كذا ليه من الناس ما تجتمعش على الطاعات دي انا بشتغل طول ما الناس شغالة اه صح كده انت شغالة طول ما الناس شغالة يبقى انت شغالة مع الناس ودي آفة ممكن تكون فيها شبهة الرياء قالوا علامة الرياء النشاط في الجماعة والخمول في الوحدة طول ما أنا قاعد لوحدي ما بعرفش أعمل حاجة طول ما الناس شغالة أنا شغال فبيعلمك الدرس الإخلاص بيقولك هتعبوديني ولا أنت موسمية أيها المعنى ده هل انت بقى رضي عن قدر ربنا كله اللي لم تتزوج إلى الآن رضي عن ربنا ولا بتقول اش معنى يعني تتزوج على أنها مش أحلى مني يعني ولا حاجة ولا اللي لم توفق والأخوات ما بقىش فيها أكتر من كده بقى من حالات الإشكاليات والمشاكل والأسف الشديد اللي بتطلق قبل البناء واللي بتطلق في السنة الأولى من الزواج وبعد شوية تقولوا وش معنى أنا بيحصل لي كده وفي ناس كتير ممكن يكونوا أسوأ مني حالا وما حصلهمش الكلام ده جواها ولو يعني ما حسدتش الناس ولا حاجة بس على الأقل من جواها ليه يا رب كده ليه أشوف المشاهد دي ولما تسأليها تقولك أنا راضية جدا عن ربنا وهي متألمة بس ظر التصخط مش باينة خالص مش هي اللي بتولول يعني وهي طول ما هي قاعدة تقول لها حولها وقالتها بلها ليه كده ليه كده لا ما بتعملش كده بس في ظر التصخط كده الشيطان ألقاها في قلبها رضي عن ربنا إحدى الأخوات أرسلت إلي في الدرس السابق كنا في درس المسجد يعني فكنت بشرح الفرق ما بين الصبر والرضا قالت لي أنا لغاية ما سمعت الكلام ده كنت قاعدة بقول أنا رضي أول ما سمعت الكلام طلعت ولا أنا كده ولا كده قلت إيه أنا؟ قلت إن الصبر تجرع مرارة القدر عارفها يعني إيه؟ يعني أنت بتخديها بتقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعله لعله خير بتدقيها وهي مرة على قلبك إنما الراضي إن لم يكن بك سخة علي فلا أبالي مش فرقة خالص بس أنت يا رب راضي؟ والله يا رب أخذ ما خدش تديني ما تدينيش؟ تسلبني تعطيني المهم انت راضي خلاص انا راضي مش فرقة معايا تتلقى القدر بابتسامة فطبعا لان البنت صادقة فوقفت مع نفسها قالت انا لم اتزوج الى الان وعندي الامر ده اكيد اهلي بيكلموني اكيد بعض الناس كذا فبيبقى جوايا المعنى ده فاحيانا بقول الحمد لله الحمد لله انا راضي بقدر الله لما بستطع المعنى وانت بتشرحه اكتشفت ان انا اكيد مش راضية ويمكن كمان لسه ما وصلتش لمرحلة الصبر الحقيقي الصبر الجميل تصبر صبرا جميلا فالمعنى ده يا جماعة عايزين نفهمه انت راضي عن الله ولا عندك ذرة التسخط هل انت بجد لما بتنزل بك اي ضائقة او اي مكروه اول كلمة تطلع من القلب تلاقي قلبك بيقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون بجد قلبك بيقول كده بجد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بترمي حملك كل عليه ولا قلبك للأسف في ذرة التصفر أعمل إيه أحلها إزاي رضي قلبك عن ربك عليك بإدمان رضيت بالله ربه عليك إنك دايماً طري نفسك بعين النقصاد أكيد أنا شايف غلط وأكيد ربنا يعلم المصلح ويعلم المفسد والله يعلم المفسد من المصلح ربنا يعلم الأفضل لي والله يبتلي ليهذب لا ليعذب وابتلاء ربنا سبحانه وتعالى في طيه الرحمة ومنعه فيه العطاء وعسى ان يمنع عني ليعطيني ما منعني الا ليعطيني المعاني دي يا جماعه سلوى المبتلى لا تحسبوه وعسى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم معاني الايمان دي محتاجين نحط إيدينا على الجرح وندوي القلب من ذرة التصخط. عايز أسألك السؤال السادس هل أنت مبتلا بالطمع يعني بيزين لك الشيطان وطريقة بقى اللي بتخش على الأخوات وبتخش على الإخوة لا المفروض إنه المؤمن القوي خير وعحبه إلى الله من المؤمن الضعيف وإحنا لازم نبقى كذا وكذا واليد العليا خير من اليد الصفلة ويعايش نفس الدور عشان يهجم على الدنيا ويبقى عنده انت نزلت اشتريتي اللبس ده ليه علشان احسن التباعه البلزوجي هو مش عايز كده هو ما قالش ان انت تشتري بتاعب مش عايز بكمل قالش لا خلاص تعديها طبعا عشان انت عايزة تلبسي زي فلانة ما هي بتلبس وزي علانة ما جابت من المول الفلاني وتشمعنا انت ما تجبيش فطبعا كذا أو تجيبي لبسه أصلا مش هتتضياني به لزوجك ولا حاجة يعني هو الرجل ما, ما انتفعش بأي حاجة بس برضو في الآخر الخالص انت عايزة تمشيها <تصفيق> الله مستحيل المهم يعني فهل انت عمدك شوية طمع ولا ايه النظام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين ليس الغنى عن كثرة العرض مش أن أنت يكون عندك الدولب ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا أن أنت تحصلي من مطاعي الدنيا مش عارفة ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس لو داويت قلبك بالقناعة وقنعه الله بما آتاه الله لو وصلت المعنى ده ووصلت إلى معنى غنى النفس بحق وحأتي معنى اللي ربنا صلى الله عليه وسلم يشير إليه في الآية فيقول وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ, ما متعنا به أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ورزق ربك خير وأبقى يبقى عندك قناعة باللي ربنا يؤتيك إياه ويبقى ما كان لنفسك هذا هو المهضر وما كان لغيرك هذا هو الباقي لما يكون عندك معنى من معانى الزهادة في الدنيا فلا تفرحي بما يكون في يدك ولا تأسفي على ما فاتك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لو حققتي المعنى ده ودوتي نفسك من الشرح والطمع وبقى طمعك في حاجة تانية خالص عارف طمعك فين المعنى ده استوقفني جدا السنة دي آيات الطمع على لسان الأنبياء شوفي كده الخليل اللي محبة ربنا مستولئ عليه يقول الذي هو يطعمني ويسقين وإذا ماردت فهو يشفين يناجي ربنا سبحانه وتعالى بهذه المعاني معدين يقف يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين طمعان في إيه؟ طمعان في المغفرة طمعان في العاف طمعان في حنان طمعاناً في رحمة، مش طمعاناً في أمور من الدنيا زائلة، فانية يا أختاً، أنت بجد، عايزة ربنا ولا أنت في قلبك حاجات كتير ما ينفعش تقبل بيها ربنا الآفة السابعة، أنت عندك طول أمل، يعني بالله عليك والله عليك وأنا بقول لنفسي قبل ما بقولك المعاني دي كلها وإحنا وقفين وقف التشخيص لقفتنا كلنا بالله عليك إذا أصبحت لا تنتظرين المساء وإذا أمسيت لا تنتظرين الصباح بالله عليك هل تأخذين من حياتك لموتك هل تأخذين من صحتك لمرضك بجد عندك طول أمل وإحساس أن أنت لسه قدامك عشرات السنين والله العظيم لسه الأخ خارج من المعتكف للقبر السنة عشرين سنة عشرين سنة وحادث سيارة ومات فجأة ولما لا تكوني ولما لا أكون علينا الدور ونحن لا ندري كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كل يوم يقول كل يوم يقال مات فلان مات فلان ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر أيوة أيوة أولي النفس كده فلان مات وفلان مات وفلان وإمتى حيتقال ماتت فلان يمكن أريب أوي يمكن أقرب إليك من ما لا تتصوري هتخلصي من قلبك الداء ده امتى قلبك يقول وما يدريك لعل الساعة قريب امتى يكون مترصخ عندك الايمان باليوم الاخر تسيبك من الكلام اللي بنحفظه في كتب العقيدة وبندرسه في مقررات التوحيد ونسمع ونقول الايمان باليوم الاخر وا وا وا وا انا عايز ايمان في قلبك احساس من جواكي بجد انت بينك ومن نفسك كده اسألي نفسك السؤال ده حالا وإحنا بنشخص الداء ده هم هتساني قديه عندك أمل كده تعاضي في الدنيا قديه سنة أنت لسه عندك كم سنة عندك عشرين خمسة في العشرينات من عمرك في الثلاثينات من عمرك قدامك قديه لا لسه بادري تلاتين أربعين خمسين سنة وما يدريك لعل الساعة قريب يا أختا قصر أملك عايزك في الداء ده تداويه بأنك دايما تلحي على نفسك بهذا المعنى بس بشرط مش المعنى اللي يأقسك ويحبطك ويجب لك قنوط وتبقي زهأة من عشتك لا أبدا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه احنا بنقول يا رب إن لم يكن بك سخط علينا لا نبالي يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب إن كان بقاؤنا في الحياة خير لنا فأمد لنا في أعمارنا كي نطيعك ونتقرب إليك أكثر وإن كان بقاؤنا في الدنيا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا ندمانين هو المعنى كده بالله عليك بالله عليك قصر أملك وعلامة قصر الأمل المبادرة والمسارعة في الخيرات عايزة تعرفي انت بجد مقصرة أملك ولا لا؟ شوفي هل أنت ممن يسارع في الخيرات؟ هل أنت ممن يستبخ الخيرات؟ بادر بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مضغية أو مرضا مفندة أو موتا مجهزة؟ أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر سارعي في الخيرات وكوني لها من السابقات حتى لا يكون في قلبك هذا الداء طول الأمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في إثنتين حب الدنيا وطول الأمل فطال عليهم الأمد فقاست قلوبهم عرفتي ليه قلبك كاسي هو ده خطر الداء ده قصري املك السؤال الثامن انت عندك ذره كبر هل انت متكبره يعني لما يتالق لك الحق وتعرفيه ببراهينه وادله بتكبري ولا بتتواضعي للحق قال الله عليه وسلم في مرواه الإمام مسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفع اتعلمي إنك تبقي متواضعة اتعلمي إنك ما تشوفيش نفسك على أخواتك أذل على المؤمنين أعز على الكافرين واخفد جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اتعلمي المعاني دي عشان تنفي عن نفسك الآفات الخطيرة دي ده حبيبك وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آكل لعق أصابعه الثلاث وكان في خدمة أهل بيته ولم يكن لينتقم لنفسه قط كان يخصف نعله كان بيرقع النعل كان يلبس نعل مرقع ويأتي بالإبرة ويأخذ في خياطة النعل من أثر القطع الذي فيه ويرقع الثوب وكان يحلب الشات لأهله ويعلف البعير وكان يأكل مع الخادم وكان يجالس المساكين وكان يمشي مع الأرملة ومع اليتيم في حاجتهما ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيصر شيء كانت هناك أمى من الإماء بالمدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ويقضي لها حاجتها على أن كان في عقلها شيء تواضعي خليكي متواضعة بلاش كل شوية تبقى عايزة تحسسي لقدامك أن أنت أحسب منهم في حاجة انا مش عارفة خلصت إيه أنا اتكلمت مع مين أنا سويت إيه وتبقى عايزة تفتخر بأي شيء عشان يشرق لك بالبنان تواضعي ولا ينبغي أن يكون في نفسك مثل هذه الآفات لأن الكبر ده يحرم عليك الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر اتعلم التواضع خليكي متواضع كده هينه ولينه ومشاء الله عليك يعني دايما والله ممكن تكوني أغنى الأخوات ولا يلاحظ عليك من دماثل خلقك ومن أسلوبك الحلو. ومن عدم تعاليك على الناس الناس تشوفك ما تعرفكيش حتى ولو كنت انت بنت مين ولا كنت من مستوى عامل ازاي ولا بتدرس في جامعة عاملة ازاي ولا زوجك هو مين ولا ركب عربية عاملة ازاي ما يهمش ولا انت متخرجة منين ولا بريستيجك اللي انت بتباهي به في كل حتة ما يهمش اسمك عنده ايه انت يهمك الناس قوي كده هو أهم حاجة عندك رضى الناس ولا رضى ربك هل أنت مبتلى بذرة الكبر السؤال التاسع هل تنتقمين لنفسك يعني لو حد ظلمك تعف عنه لو حد حرمك تعطيه لو حد قطع رحمك تصليه ولا تنتقم لنفسك لو حد غاضك بتكذم غيظك لو حد نال منك تعفو عنه ولا دايما تتشفل نفسك الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني ورجال الإمام أحمد ثقات أن عقبة ابن عامر قال يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال يا عقبة صل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عمن ظلمك وفي رواية وعفو عمن ظلمك اوعى تنتقم لنفسك ما انطقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط المؤمن لا ينتقم لنفسه ولا ينتصر لنفسه تقول أمنا عائشة رضي الله عنها والحديث صريح مسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده النبي ما رفعش ايده على حد ولا على حد من زوجاته ولا على حد من خدمه ولا على حد من الناس ما رفع يده والنه ضرب أحداً بيده صلى الله عليه وسلم أقسم كان يسمع أن يؤدب بالسواك أو نحو هذا لم لمرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله إمتى النبي كان بيرفع إيده لما كان بيجاهد بالسيف في يده وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه ولا يسمع ان واحد قال عليه كلمة أو اغتابه أو نال منه أو أو العفو عنده دايما مقدم كل الناس منه في حل إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله ولا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم لذا كان يقول ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يحقق هذا المعنى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مش عايزة تبقي في أعلى الناس منزلة أعلى الناس إيمانا درجة الإحسان اكذم غيظك ولو شاء أن يمضيه لأمضاه يخيره الله عز وجل من أزواجه من الحور العين ويبقى أنت ليك ثواب عظيم جزيل في مقابل هذا الجزاء الذي يجده الرجال يبقى ليك أنت ثواب عظيم وكبير من الأج إن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة ويجازي بالإحسان إحسانا وأعظم فبالتالي المعنى ده عايزك تقف فيه مع نفسك وتشوفي هو ددائك بتنتقم لنفسك ولا غضبك لله ولا انت دايما على المعاني العالية دي تعفين ليعفى عمك بتقولي والله أنا ليه يزنوب وخف أقابل بها ربنا فأنا حعفو عن الأخت دي او عن زوجي ده أو عن والدي أو عن اللي نال مني أنا حعفو عنه عسى أن يعفو عني ربي هو ده أعظم الناس فوزا وأعظم الناس منزلة هي دي معاني حص الخلق المطلوبة سيبك من الاهتمام ببس بعض الشكليات اللي احنا بقينا جل اهتمامنا بيها عايز المعنى ده وتطبقينه في حياتك الواقعة صلي من قطعك أعطي من حرمك أعرضي عن من ظلمك أعفو عن من ظلمك اكذمي غيظك تقربي لله بهذه المعاني العظيمة من الإحسان السؤال العاشر هل أنت جزعة ما بتصبريش لو ابتليتي على طول تقعي في المخالفات الشرعية ولا تحتسبين الأجر الأجر العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لا تقفين مع هذا المشهد بالصبر الجميل فتصبري على البلاء لأن أهل البلاء من أعظم الناس أجرا يوم القيامة يود أهل العافية أن لو ردوا إلى الدنيا فيبتلون أو أن يقرضوا بالمقاريد من فرط ما يجدون من ثواب أهل البلاء ها بتعرفي تصبري وصبري مش بس على البلاء بتصبري على أداء الطاعة فاعبده واصطابر لعبادته بتصبري عن المعصية بتصبري على ضيق العيش أحيانا ولنبلوانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بتصبري على طول الطريق بقالي 3-4-5 سنين في الالتزام ولسه ما عملتش حاجة ولسه ولسه ولسه, ولسة أنا باين السكة دي مش هتنفعني والشيطان يركبك معاني ويخلك دايما عندك الإحساس بالعجز والمعاني دي عشان يثبتك اصبري على طول الطريق قال شيخ الإسلام بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بتصبر على أذى الناس لما تخالط الناس ربنا يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ما أنت لازم حتبتلي بحد من أهلك المتزوجة بحمدها أو بمعاملة فيها شيء من الشدة من زوجها أو بمعاملة من إخوتها فيها بعض الجو أو من صحبتها تبقى أحسنت إليها ومعدين تسمع أنها بتقول عليها كلام مش غريب أو أو ما هو ده الناس من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم خلطة الناس أذا هتصبر على المعنى ده وتنالي ولا بتجزعي يا أختاه دخول الجنة يحتاج إلى صبر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أيها تجرعي مر الأقدار واسبتي على الطريق وجاهدي في الله حق الجهاد ولا تكوني جازعة إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جازوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا, إلا اللي بحق معاني الإيمان دي من صلاة وإنفاق وبذل ومن وفاء بأمانات وأداء لشهادات اللي بحق المعاني دي فلا تكوني جزعة السؤال الحاج عشر هل أنت غضوبة؟ لو حد نرفزك لو حد استفزك هو حسب نفسه مين؟ هو أنا كنت جارية عنده؟ هو كان كذا؟ هو مش عارف أنا مين؟ ولو حد نال منك أي حاجة حتى لو والدك ترفع صوتك عليه وانت بتكلمني كده ليه؟ انت مش حسس بيا؟ انت مش عارف؟ وما شابه تتكلم مع أختها تتكلم مع أقرانها غضوبة هل أنت غضوبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد قيس إن فيك خصلتين يحبهم الله مش عايزة ربنا يحبك يحبهم الله ورسوله الحلم والأنا مش عايزة ربنا يحلم عليك اتعلم الحلم اتعلم أن أنت ما تغضبيش وما تستفزيش بسرعة اضبطي نفسك ما تتصرعيش بالعقوبة على أي حد ينال منك لا تتهوري كلما ثارت نفسك ثائرة كوني واسعة الصدر لا تتعجلي لا تكوني دائما هكذا غاضبة لنفسك لا تستعجل الأمور قبل أوانها تريثي وتمهلي كوني حليمة كوني ذات أناه لأن الغضب ده ملاك كل شر زي ما الصحابة قال تعالي كده نشوف أنت ممكن تكوني زعلتي من ربنا غضبتي من أمر ما فاتقلبت الدنيا معاك وبدأت يطوعي في مخالفات شرعية والدنيا عكت معاك على الآخر من إيه غضبتي أو غضبتي مع الناس انا مش في المود محدش يكلمني دلوقتي أنا مش طيقة نفسي أنا عند اكتياب أنا عندي مش عارف إيه أنا عندي إيه وديني بقى في المخالفات غضوبة الغضب يأمر وينهى ولما سكت عموسها الغضب من السكت؟ هو الغضب كان بيتكلم؟ آج الغضب اللي كان بيتكلم لا تكون غضوبة فتقعين في كل شر وأنت لا تدرين السؤال الثاني عشر هل تحسنين الظن بنفسك؟ ها يعني من الآخر شايف نفسك؟ شايف أن أنت أحق بكل خير ليه ما تخديش كذا؟ ليه أنت الغيب دلوقتي ما ختمتيش؟ المفروض أن أنا أختي وأنا المفروض أبقى خلصت كذا في العلم كان المفروض أتجاوز أحسن من اللي تجاوزته ده يلا خيه مشي على الماشي وخلاص وهكذا يعني ليه أنا دلوقتي كذا وليه أنا دلوقتي كذا؟ هل تحسنين الظن بنفسك؟ أنت شايف أن أنت نفسك المفروض يعني تنالين عشان حضرتك ليك طبعا يعني مركز معين ولا انت ليك اصطفاء خاص دون الناس فأنت المفروض يعني ربنا يديك حاجة تانية خالف أنت لازم تبقى يعني مميزة دون الناس بتشوف الكلام ده جواكي بجد بتشوف الكلام ده جواكي ولا لا فعشان كده إذا رأيت نفسك ورأيت أنك تحسنين الظن بنفسك فألجميها بالذنب سيدنا عمر رضي الله عنه رآه عروة بن الزبير وعلى عاطقه قربة ماء سيدنا عمر أمير المؤمنين شائر الإربة ومسي في الطريق فقال عروة يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا فقال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت في نفسي نخوة قلت الله أكبر أهو عز الإسلام أهو خد بالك برضو مهو مش هيخش على سيدنا عمر يقول له ده الشيطان بيهرب منه مش هيخش يقول له انت أمير المؤمنين انت كذا لا يخش يقول له أهو عز الإسلام الله أكبر بقت في نصرة للدين يقول أنا عارف اللعبة دي فقلت أيوة حبتني اتنفخ بقى وقول أصابتني نخوة فأردت أن اكسر نفسي الغزالي معروف القصة أنه كان يأتي إلى الحمامات إلى دورات المياه فيطهرها يقول أهذب بها نفسي أنت يا نفس أصل كل شر نحن نتحك على بعض الأصل في النفس أنها أمارة بالسوء أحسن الظن بمن هي ملاك كل شر ده أنا لازم ألجمها وأهذبها ولازم أكسرها علشان تلين لي وتطيعني في طاعة رب العالمين مالك ابن دينار قال واللهي لو وقف ملك بباب المسجد وقال يخرج شر من في المسجد لبادرتكم إليه لو الراجل قال طلع كده مرسوم أسوأ واحد يطلع أول واحد أجري أنا ابن تيمية شيخ الإسلام مجدد زمانه بل صار شيخ كل زمانه كان إذا أثني عليه في وجهه يقول والله يا جماعة والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا شيخ الإسلام حاسس أنه هو ما أسلمش إسلام جيد وإحنا حاسين يعني خطوة واحدة ونبقى مع أبو بكر وعمر بس هي العملية نسخل شوية ونبقى ما فيش أحسن من كده إيه ده؟ إيه الهم ده؟ هل تحسنين الظن بنفسك؟ السؤال الثالث عشر هل تحبين المتح؟ مم. يعني تحب كده برضو ان الناس تشوف عملك وتمدحك عليه وتقولك السنة دي ماشاء الله ختمتي كم ختمة السنة عملت ست ختمات السنة عملت عشر ختمات وعايزة بقى الناس تمدحك لك الله أكبر يا أختها دنتي الله أكبر دنتي كنت إيه وبقيت إيه دنتي دنتي دنتي تحب الكلمتين دول قوي ومش هتقوليها كده برضو مباشر تحاولي بقت ايه تزواء الكلام وزي ما بقول كده التواضع اللي هو للأسف الشديد ظاهره الخير وبطنه الشر ما بعده الشر اللي هو بقى يعني انت عملت والله السنة دي يعني كانت من أمتع ما يكون والله يعني الواحد مش عارف نعمة ربنا عليه قد ايه مسكة المصحف السنة دي اكتر مرة في حياتي ما شاء الله ربنا فتح علي فتح ما كانش بعد كده انت بتتحدثي بالنعمة ولا انت عايزة الناس تقول عليك يعني أنت بتقولي بجد الكلام بيطلع كده والله العظيم والله العظيم لا بحولي ولا قوتي أو ما أنا مش عارفة أعمل حاجة والله ربنا اصطفاني وأنا مش عارفة ليه والله في البر وأنا أتكلم على ربنا وخلي الناس مش مشغولة بي مشغولة بنعمة ربنا هو كده ولا أنت عايزة الناس تقول وحتبقي حتتجنني لو ربنا فتح عليك في الليلة كده وعدت تبكي فيها طول الليل عايزة تقول للناس عايز أي حد ياخد باله أن أنت كنت شغالة عندك الإحساس ده لا الحمد لله ما بعملش كده بس تحب الناس تقول الأخت فلانا على خير الأخت فلانا دي ما شاء الله عليها متوضعة جدا ما تحبش أن الناس تعرف أنها ختمة بس أنت من جواك عايزة الناس تعرف أن أنت ختمة وترضي جدا أن أنت عايشت دور ولا أنت مش شايفة نفسك خالص ولا حصة أصلا بالمعاني دي خالص يا جماعة ده فضله منا وإقامة حجج إحنا هندحك على نفسينا إحنا هنفرح بإيه قد نصل بالنعم في لحظة فعشان كده أنا خايف قال أقبل هل تحبين المتح اقطعي عن نفسك ذلك وعايزين نبقى سنة جارية بنا الرجل لما مدح أخاه في وجهه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك بلاش كلمات الإطراء والزيادة في الكلمات احنا اللي بنعمل كده في الناس لما بنقعد ننفخ في الناس بعد كده نصبهم بالكبر ونصبهم بالأشياء دي وعندنا يا إما تلاقي إخوة لما يتعاملوا مثلا مع الإخوة الأكبر منهم أو الأخوات اللي بتتعامل مع أخوات أكبر منهن أو لما تتعامل مع معلمة أو هو لما يتعامل مع شيخ يا إما داية ده يا إما يقطع عنقه ويطلعه السماء ويخليه ملك ماشي في الأرض يا إما إزايك عامل إيه اه ايه يعني عشان ما يشوفش نفسه ده انت اللي شايف نفسك وانت اللي شايفها نفسك وانت اللي حتضيع حالك هو كده يبقى على شر لا شك فهل تحبينا المتح السؤال الرابع عشر هل تنشغلين بعيوب الناس طول الوقت ما شفتوشي الأخت فلانة مش عارف حصلها ايه وما شفتيشي أصلي فلانة كانت بتعمل ايه فحصلها ايه قاعدين ما بعيوب الناس يا أختة انظر إلى عيب نفسك وكفى بعيبك لك شاغلا فلا تغتاب أحد ولا تنقل الكلام بين هذا وذاك ولا تتحسسي ولا تتجسسي ولا تسيء الضمن بالناس لا يسطر عبد عبدا في الدنيا إلا سطره الله يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سامعه كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث ايضا في مسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ولو في جو في بيته عايزين نتعلم عايزين نتربى عايزين نحط إيدينا على عيوبنا عايزين ننشغل بقافتنا ولا ننشغل بعيوب الناس أخيرا السؤال الخامس عشر هل أنت دانية الهمة هل وقتك يضيع ولا تجدين في نفسك الإرادة القوية لأداء الأعمال انت إيجابية نشيطة تهتم بأمور المسلمين تخالط الناس في الخير وتصبر على أذاهم تشاركيهم أفرحهم وأطرحهم تعيشين معهم في مشاكلهم بتعملي على حلها هل فيك علو الهمة فقلبك معلق بالجنة ونعيمها انت لو سؤلت الآن ماذا تريدين يبقى أول شيء يطلع من قلبك مرافقة النبي في الجنة زي ما عمل ربيع ابن كعب الأسلامي هل أنت دائما أبدا تطلوب الارتقاء في مراتب الكمال مش بس عيش الأماني ليس بأمانيكم ولا أماني يا أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا هل أنت تسابري لنيلي المعالي تحط قدامك هدف أنا لازم من رمضان رمضان أكون ختم القرآن السنة دي ما فيش بديل عن كده أقسم بالله غير حانث أعود مع نفسي وألذم نفسي وما عنديش حلول بديلة ومعنديش احتمالات في المسألة دي أنا لازم أخلص بفرض العين علي لغاية إمتى أبقى جهلة أنا لازم أتعلم أسماء ربنا وصفاته لغاية إمتى أبقى أشعر فأتعبد ربنا بيها أنا لازم يبقى لي حال مع ربنا لي نص ساعة خلوة وتبتل ولي وقت أقضيه في طاعة الله سبحانه وتعالى من دعاء وتضرع وإنابة واستكانة فما استكانوا لربهم وما يتضرعون استكيني لله تعلمي المعاني دي أنا لازم أعمل كده عندي علو وهمة ليه؟ لأن قلبي معلق بالسمى معلق بالجنة مش معلق بصفاسة في الدنيا لو أنت كده لو عندك علو وهمة دي لو عندك المسابرة دي يبقى أنت الأخت الملتزمة يبقى أنت اللي فستي هذا العام بجوائز الرحمن الفائز من عرف نفسه قدت نهاردة خمستاشر عيب وقبلهم كان العيب الأكبر حب الدنيا تدرست معك هذه العيوب أنا عايزك تعملي جدول من الخمستاشر آفة دول وتكتبي بمنتهى الواقعية أنت فيك إيه من ده وتحطي برنامج عملي خلال هذا العام هيكون فيه على الأقل إن أنت بجد تتخلصي من آفة أو آفتين ليه ما نحطش كل فترة وناخد وقت لأن العلاج بيحتاج شيء من الوقت ليه أنا حاعد أشوف موضوع حكاية إن أنا بنشغل بعيوب الناس دي أنا مالي بالناس أنا حاعد مشغولة بالعيوب دي ليه أقعد أنفض عن نفس المعاني دي أنا لما بحتك ببعض الأخوات بيضيعوا وقتي أنا ما بقاش فيه الأخت الملتزمة الحق اللي تعني على طاعة الرحمن بجد أنا لازم يكون ليا رفقة صالحة الرفقة دي تعني على طاعة الله بحق ما لقيتش حدعي ربنا لغاية ما يوجد لي الرفيق الصالح وموجودين في كل زمان ومكان هعمل ما بوسعي علشان أصل إلى مداوات نفسي من آفاتها دي عشان ما ينفعش ألقى ربنا بالنفس اللي مليان عيوب بالشكل ده لو حطيت عيوبك قدام عينيك أقول هالك كلمة اتعلمتها من مشايخي الكبار كل واحد منهم ألاقيه يقول الكلمة دي يقول بصوا أنا قدامي عيوبي عارفها وحفظها قدامي خمسة ستة سبع عشر عيوب عارفهم وشغل عليهم وأسأل ربنا إنه لا يقبض روحي حتى أكون قد تخلصت من هذه العيوب فلو النهاردة حطينا خمستاشر عيب وبدأنا نشتغل عليهم ونصححهم شيئا فشيئا لو عندك علو وهمة وتاخدي عيب كل شهر تخلصت اتناشر عيب من دول وتبقي تشتغل عليهم واتحاولي بكل ما تستطيعين أنك تداوي نفسك منهم يبقى هو ده المنهج السليم التخلية والتصفية قبل أن احنا نرتقي في أي منزلة من المنازل قبل ما أفرح بكتابين أقراهم ولا بشريطين ولا بمجموعتين ولا سبسلتين ولا أي معنى من المعاني اللي أنا ممكن افتخر أن أنا عملتها قبل ما ارتقي الارتقاءات دي علي أن أنا أهذب نفسي من هذه الشوائب أسأل الله تعالى أن تكون هذه المحاضرة استكشافا لعيوبنا وتكون فارقة في حياتنا بحيث نضع هذه الكلمات نصب العين طيلة الوقت لنصحح المصار أختاه استكشفي عيدك أختاه صححي مصارك أختاه الله جل وعلا يقول والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب فهل أنت من هذا الفريق أم من ذاك قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه وذي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم